قُلِ اللَّهُ شهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَنَّكُمْ لَا تَشْهَدُونَ أَنَّمَا عَلَى اللَّهِ آلِهَةٌ أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدْ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ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 كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم؟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 كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقهه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 ولقد كذبت رسول من قبرك فصبروا على ما كذبوا فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكرمات الله ولقد جاءك من نبئ المرسلين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 والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عند خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أت تبعوا إلا ما يوحى إليّ، وإلّا يستوي الأعمى والبصير أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أن له من عمل منكم سوء بجهر أنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.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 إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عند ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين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 إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله ثم ردوا إلى الله مولاه الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل مين نجكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعوا وخفيا تدعونه تضرعوا وخفيا إلا إن أنجانا من هذه لنكون ن من الشاكرين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 وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلما فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجت بينهم وجت بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم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 كنا بها قوما، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. هؤلاء الذين هدى الله فبهداه مقتدي. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين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 ولو الترائذ الظالمون في غمارات الموت ولو الترائذ الظالمون في غمارات الموت والملائكة بانسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجذون عذاب الهون بما كنتم تقولون.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 يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذاركم الله فأنا تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم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 وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقهم وخرقوا له بنيا وبناتا بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أننا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة.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 ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أين يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون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 وليرضوه وليقترفوا ماهم مقتربون أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبَاتَ غِيْحَكَ مَوْهُ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقه وعدل الله مبدلا لكلماته لا مبدلا لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله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 وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم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 طعمي طعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوح إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فصق أهلا لغير الله ب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 أو الحوايا أو مختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإننا لصادقون فإن كذبوا كفقر ربكم ذو رحمة واسع ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين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 وبعهد الله أوفوا ذاركم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذاركم وصاكم به لعلكم تتقون ثم أتينا موسى الكتابة ممن على الذي أحسن وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء وهدو ورحمة وهدو ورحمة لعلهم بنقاء ربهم يؤمنون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 وهو الذي جعلكم خلايا فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات الريبر وكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.